أبو الإبن روح القدس الإله الواحد أمين النهاردة 19 بقونا الكنيسه بتحتفل بنياحة البابا أشلاوس الثمنتاشر وشهادة القديس بشاي وبتحتفل بشهادة القديس مارجرجس المزاحم قبل كده قلت لحضراتكم أني في أكتر من قديس شهيد باسم مارجرجس مارجرجس الروماني اللي هو الأشهر واللي على اسمه أخده الباقي ومارجرجس السكندري قلت لحضراتكم عليه كتير ومارجرجس المزاحم الثالث مارجرجس المزاحم هو من شهداء القرن العاشر وهو ما كانش أصلاً مسيحي وكان من أصول عربية استشهد في وقت الفاطميين وقت العزيز بالله العزيز بالله ده ابن المعز اللي فاطمي، الفاطمي وهو العزيز بالله ده له كده قصص غريبة يعني العزيز بلده مثلا ده اتجوز واحدة مسيحية بس ملكانية اللي هم بتوع خلق دونيا ما كانتش مصريه غالبا غالبا كانت من سوريا وخلى هو الخليفة اتنين اخواتها كانوا مسيحيين خلى واحد يبقى بطرك اورشليم والتاني بطرك مصر بس ملكاني ملكاني زي ما قلت حضراتكم قبل كده دي الكنيسه اللي هي تبع خلق دونيا اللي بقى كان في مصر بعد خلق دونيا بقوة الرومان أو بقوة السياسة في انشقاق في كنيسة اسمها ملكانية بتاعت خلق دونيا كنيسه كنيسة اللي هي الأصلية بتاعتنا كنيسة ماري مرقس الإبطية اللي هي مش بتون بخلق دونيا فتخيلوا إن الخليفة مراته اثنين اخواتها بتركة ده يفهمك ال الروح بتاعة المعز العزيز بالله لكن طبعا الموضوع ده خلى امور يعني فيها بعض التحركات الطائفيه ضده وضد الاحداث دي عشان تخيلوا ان الوضع ده معنى هذا ان الاقباط هياخدوا حقوق والاقباط هيبقى ليهم مكان فابتدوا يعملوا بعض الامور العنيفه اللي ضد الاقباط اللي من ضمنها حصل الحادثه بتاعت استشهاد مرغس المزاحم اللي مارجرجس المزاحم أصلا البداية كانت بصورة درامية سيئة واحد اسمه جمع العطوي جمع العطوي ده شاف بنت مسيحية فتاة عجبته راح بالعافية وبطريقة شرسة أخذ البنت دي غصبة عن عين أبوها وامها يعني وراح اتجوزها فعصر ما كانش فيه بقى لا حريات ولا حقوق انسان ولا ولو كانوا واشتكوا المحاكم كلها تبعهم يعني فالست البنت مغلوبه على امرها خلفت ست اولاد وبنت بعد 12 سنه مات جمعه العطوي ده الحمد لله يعني فهي بتالت تروح الكنيسة فكانت معها أولادها في الولد اللي في النص كان اسمه مزاحم اللي في النص ده ماما بتروح الكنيسة يوم الحد قال لها أجي معاك أخدته معا. لا أولاد في الكنيسة حلوين لطاف عجبهم أولاد بقى يقف معاهم حبهم وبعدين هي بترجع من الكنيسة معها قربانه قال لها ممكن اخد حتى أكلها لقاها حلو قوي قال لها ألف نفسه كده انا لما اكبر هبقى مسيحي. ويمر الزمن ويكبر. واول ما يبقى بقى عنده 18 سنه راح للاسقف قال له انا عايز اتعمد. الاسقف قال له يبدأ أنت انت اصلا يعني لو اتعمدت هتموت هتتقتل. فقال له عايز ابقى مسيحي. وفعلا بقى مسيحي وسموه لانه كان في عيد مرقرجس فسموه جرجس المزاحم. كبر شويتين اتجوز بنت القمص بتاعت الكنيسة كمان يعني يعني مش مسيحي عادي كمان وجوز بنت ابوه يعني طبعا الوضع ده ما استمرش كتير المزاحم بيروح الكنيسة المزاحم متجوز مسيحية وبيخش الكنيسة وبقى مسيحي اتقلبت وقتها كمدينة اسمها طالخة في الده اتقلبوا وجريوا وجريو ومسكوه وادوه عند الحاكم بتاع طلخه الحاكم جابه قال له انت بقيت مسيحي؟ قال له, اه قال له متعرفش ان دي جريمة تموت عشانها قال له انا لا لص ولا قاتل انا امنت بالمسيح بدون ضغط وامنت بالمسيح في الوقت اللي انا عارف اني لو امنت بالمسيح هاتهد بس انا مستعد ان انا اعيش حياتي للمسيح واموت للمسيح فقال له انت بس لو اتكلمت شويتين هتسيب المسيح قال له جرب قعد يجلد فيه ويضرب فيه ها مسيحي ها مسيحي وبعدين حس ان هو مش قادر يعمل حاجه والبلد والعه فراح بعته المنصوره قال الجنود ودوه المنصوره وسيبوه في السجن بدون اكل ولا شرب يموت لوحده ويرموه في البحر وهما ماشيين مجموعه الجنود اللي واخدينه سمعوا حد قال لهم الحاكم يقولك ارجعوا فاخدوا وارجعوا تاني فقال لهم اجبتوه تاني ليه قال له مش بعت قلتلنا نرجع قال له ما بعتش حد طبعا ده كان ملاك يعني وبعدين راح ربنا بعت ملاك في لبس واحد عادي وراح للحاكم له الفلوس فديه عن نفس ما جرجس المزاح وخلصوا من اديهم وبعدين راح لرجال لزوجته ولما راح أول ما قعد في بيته ربنا حرك واحد شرير راح للوالي بقى يعني وقتها كان تلخى دي ليها حاكم وبعدين ادي كلها ليها والي راح للوالي وقال له انتم ازاي تسيبه واحد يهي يهين ديانتنا ويسيب الديانه بتاعتنا لازم نجيبه وغصب عنه يسيب المسيح فراح جابوه من تاني وقالوا له قدامك حالين اثنين يا اما تسيب المسيح او نقتلك فقال لهم انا مستعد ان انا اموت على اسم المسيح قالوا له كده طيب هتشوف هنعمل ايه راحوا جابوا زوجته اسمها سيولا اللي هي بنت ابونا قعدوا يضربوا فيها قدامه ويضربوا فيها قدامه فهي قالت له اوعى تهتم بي على حساب المسيح أنا مستعد أن أنا أموت معاك على اسم المسيح ولا انك عشان خاطر تسيب المسيح فقال لها بصي أنا هقولي ان أنا طلقتك هسيبك علشان يسيبوك قالت له إزاي أتركك تاخد إكليل لوحدك إزاي أسيبك تموت على اسم المسيح وأنا عندي الفرصة دي ومعملهاش المهم إنه قدر إنه قدر إنه يهرب فساب البلد وبعدين جه شيخ القرية راح أخذ مراته تاني لما هو هرب وقعد يضرب فيها وبعدين خدوها برا القرية وقعدوا يجرجروها في الشوارع وبرة القرية في رجل غني لقى الواد مسكين واحدة ستة عملين يضروا فيها فقال لهم بتعملوا فيها كده أصل جوزها بقى مسيحي ادىهم فلوس وخلصها من إيديهم وحطها ورجعها بيته أما مرجرجس المزاحن فراح للمحلة وقعد هناك اشتغل في معصارة زي معصارة زيوت وقعد هناك فترة لحد أما واحد من العمال عرفه قال له مش أنت اللي سبت الـ الـ الـ الـ الـ الديانه بتاعتنا ورحت للمسيح فمسكوه العمال كلها قعدوا يضربوا فيه جه رئيس الـ الـ الـ صاحب المعصرة قال لهم عملتوا كده ليه قالوا له علشان ده ساب ديانتنا فرح قال لهم طب سيبوه لحد يوم الجمعه وقالوا له قدامك حل من اتنين يا اما قدام الناس كلها تعترف انك انك سبت المسيح او نقتلك ده رئيس العمال فقال له قدامك لحد الجمعه لو انت ما انكرتش المسيح هحرقك هنا في وسط الـ الـ الـ الـ العمال واحد مسيحي كان معاه ساعده على الهرب هرب راح طنطة قعد في طنطة تلات سنين طبعا منتهى الالم منتهى الضيق منتهى التعب عي عرفت زوجته راحت له عشان تطمن عليه وقالت له اوعى تشيل همي أنا المسيح مكفيني وشايلني أنت هتم بنفسك هو راح الكنيسة في طنطة وقعد هناك فترة وبعدها قال لنفسه أنا خلاص أروح بقى أعيش بقية حياتي في الدير هروح ديرا بمقار في الليلة اللي قال فيها كده ظهر له المسيح وقال له تباك يا, يا جرجس لأنك أنت هتستحق إنك تاخد إكليل الشهادة انا انا اعددت ليك مكان حلو وفعلا تاني يوم هجموا عليه بتوع بتوع القريه القديمه بتوع طلخه عرفوا ان هو في طنطا سافروا له طنطا وقبضوا عليه وقعدوا يضربوا فيه وكان ودوه للوالي فالوالي كان قاعد وجنب منه امير مغربي فالامير المغربي قال له ازاي تجرؤ انك تبقى مسيحي فقال له قال له انا امنت بالمسيح قال له طب اسمع لو انت سبت المسيح انا ليا كلام على الخليفه هخليه يخليك الحاكم بتاع الغربيه وهدي لك امكانيه انك تروح تقعد تاكل وتشرب مع الخليفه فوصله كده جيرجس المزاحم وقال له انت مسكين قوي فتضايق اول امير قال له مسكين ليه قال له انت بتكلمني على الخليفه وانا بقول لك انا بعبد ملك الملوك انا مؤمن بالملك المسيح خليفة ايه اللي بتكلمني عنه انا مستعد اني اخسر كل شيء ولا اني اخسر المسيح اتغاز الامير امر بضربه وجلده وطرحوه في السجن وهو بين ميت وحي كان مسجون في نفس السجن ده راهب من دير ابو مقار اسمه مينا كان طبعا يعني مسجون على احداث طائفيه عشان كان نزل يبيع حاجات باسم الدير مسكوه ضربوه ودخلوه السجن فهو راموا بقى جرجس المزاحم في السجن وهو بيلفظ انفاسه خلاص من كتر الضرب وال وال والقلم ابونا مينا المقاري ده شاف ملاك نزل ملاك مخيف نزل وراح لمسه وقال له ربنا بعتني عشان اقول لك انك ا هتخف من الامك قام جرجس المزاحم في السجن وخف أبونا مينا المقاري قال له احكي هو اللي كتب لنا القصه بتاعته فيما بعد وبعدين الوالي راح بعت للخليفه المو... العزيز بالله قال له عندي واحد في الولايه بتاعتي بقى مسيحي اعمل فيه ايه الوالي راح بعت وقال له سيبه مالكش دعوه بيه قلت لكم العزيز بالله هم الجواز المسيحية أصلا فما عندوش مشكلة في الحكاية ده لكن وصل الوالي الكلام الوصل الوالي الكلام ده تجاهل الأمر وراح مسكه وقال للجنود خدوه ودوه على البحر اضربوه وقطعوا جسمه ورموه في البحر فعلا أخدوه على البحر وراحوا ضربوه على راسه مات شقوا راسه وراحوا قطعوه بالسكاكين ورموا جسمه البحر كان في شماس من الكنيسه بتمشى على البحر سمع صوت من ربنا قال له يا فلان روح استنى على البحر الامواج هتقذف جسد واحد اسمه جرجس المزاحم ده شهيد لفه وحطه في الكنيسه اه رجعه اسمها سيوله في طلخه راح لم جسمه وراح طلخه وصل عارف بيت امه فقال لها جسد ماري جرجس جسد جرجس المزاحم شهيد ربنا بيقول وصليه لمراته فعلا مراته أخدته وراحت حطته في بيت أبوها اللي هو كان كاهن وبعدين بعد شوية حطوه في الكنيسة وانتهى ان هو بقى جوه الكنيسة ومفيه معجزات كتير بتحصل منه تقول لي إيه دا إيه القساوة دي أقول لكم بصوا إحنا في صراع إلى المجيء التاني مع قوات الظلمة زي ما قال بولس الرسول حربنا مش مع لحم ودم مع قوات على ظلمة هذا الظهر الصراع ده مش صراع عادي إبليس يحرك ولاه يحرك جنود يحرك أشخاص أحيانا يحرك جيرانك يحرك ناس حواليك يحرك مدير بتاعك في الشغل إبليس في صراع دايما ضد أولاد الله كل جنود إبليس بيتحركوا ضد أولاد الله لكن لازم تثق في حاجتين مهمين أولا إنك مش بتجاهد لوحدك بصوا ده واحد قد نرى قصته فردية لكن بصوا ربنا من السماء شايف إيه؟ ويبعث له ملاك ويقول له يلا أنا هستقبلك شهيد دلوقتي ويبقى شهيد كبير نمر اتنين كل من ثبت في المسيح عرف تماما أن له إكليل في السماء فبيهون عليه الام الأرض أولاد الله وأولاد إبليس بيعيشوا سوا زي ما قال المسيح اتركهما ينميان معا إلى الحصاد زوان وحنطة بيقول بولس الرسول لهؤلاء رائحة موت لموت وهؤلاء رائحة حياة لحياة يجي في الآخر بقى في الأبدية يجي عند المجيء التاني ناخد أكليل كل مسيحي اتعمد عارف كويس قوي ان هو اتولد في حياة جديدة كان مولود من التراب والآن مولود بالمسيح ما بين الترابي الأرضي وما بين السماوي صراع صراع داخلي حتى نحسمه وصراع خارجي مع إبليس يحسم أيضا بقوة جبارة عشان كده الأباء اللي عرفوا المسيح بجد وشافوه بجد وسبتوا فيه تختبر حياتهم بالتجارب تخيلوا لو أني ماري جرجس المزاحم ده كان لسه إيمانه جديد وأول ما اتخبط خطتين راح اختفى ولا ساب المسيح خلاص خلصنا رجع تاني ترابي لكن ايه اللي يخليه بقى قوي وياخد لقب قديس وشهيد إنه سبت الثبات ده جه منين؟ انه ثابت في المسيح نفسه اوعى تظن ان ده كان عند ولا ده نوع من انواع انه ما يقدرش يسيب المسيح علشان هو قال له العهد ده لا هو ثابت في المسيح نفسه الايمان بتاعه ثابت اختبار الايمان ده هو اختبار تنفيذ وصيه المسيح نفسه عشان كده قد لا تكون في ايامنا استشهاد او قد يكون لكن انت على مستوىك الشخصي انت ثابت في المسيح ولا لا؟ بتختبر بالإيمان تختبر في كل يوم من قوات الظلمة الخارجية هل اللي في داخلك حقيقي ولا لا؟ اختبارات مارجرجس المزاحم اكدت انه حقيقي انت اختباراتك بتؤكد انك حقيقي ولا انت موهوم انك مسيحي وانت مش مسيحي يقول بربنا يسوع المسيح ان ثبتتم في كلامي بالحقيقه تكونون تلاميذي تعرفون الحق والحق يحرركم إن ثبتتم في كلامي ويقول ان كان أحد يحفظ كلامي لن يرى الموت الى الابد بس ان كان أحد يحفظ كلامي تختبر ازاي بقى كل يوم وانت في البيت وانت في مخدعك بتصلي ولا لا وانت في العالم وانت نازل الشارع لما بتتواجه مع قوات الظلمة لما إبليس يحارك حواليك ناس يشوفك انت بتنفذ وصية ولا لا؟ بتسامح ولا لا؟ بتغفر ولا لا؟ ثابت في الإيمان ولا لا؟ أمين ولا لا؟ في شغلك قدام المدير لما يقولك أنت مسيحي طيب خلاص ما فيش علاوة بتتدايق وتقول يا دي المسيحية اللي إحنا شايلينها ولا بتقول انا من أجلك أمات طول النهار دي اماته بتبين مسيحي حقيقي ولا لا انسبتم فيا يقول كده حاجتين مهمين اولا لن يرى الموت ثانيا يقول إليه نأتي عنده ناصط منزلا يبقى جوه منك منزل عشان كده هيقول انا هو القيامة والحق والحياة من امن بيه ولو مات فسيحيا وان كان حيا وآمن بيه لن يرى الموت انت واثق في ده عشان كده يقعدوا يضطهدوا فينا ويخبطوا ويرزعوا ويقولوا هنغير قوانين علشان بعض الأمور ولا تتدايق ولا تتأثر معنى الملك نفسه في داخلنا مسيح غالب الموت غالب إبليس غالب العالم ثقوا أنا قد غلبت العالم عشان كده كل اللي عاش مع المسيح ثابت فيه غالب العالم مش بس في الأرض عينه على السماء كل اللي عاشوا مع المسيح كانت وإن كانت رجليهم بتطأ على الأرض ولكن عينيهم ورأسهم في السماء شايفينه ومنتظرين اليوم اللي يصعدوا فيه إليه عشان كده منتظرين اليوم اللي نسمع فيه تعالوا إلى يا مباركي أبي ريث الملك المعد لكم منذ انشاء العالم نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك يقول بولس الرسول ما لم تراها عين ولم تسمع بيه أذن دي حقيقة ويقول سفر رؤيا يمسح الله كل دمع من عينهم الموت لا يكون فيما بعد ويقول من يغلل فسأعطيه أن يجلس معه على عرشي ده اللي يخليهم فهمين ان الحياة على الأرض وإن كان فيها ضيقات لكن عندنا الحاجات الكتير اللي شايفينها فوق غندي كان يقول كده يقول ماذا يديرنا في القليل الذي نحيا عليه إن كان لنا الكثير الذي ننظره أما الأشرار لهم أيضا عقاب سننظروا وإن كان قد احيانا يعاقب في الأرض لكن لهم عقاب أشر يقول كده سفر رؤية يطرحوا في بحيرة نار هناك يكون البكاء وسر الأسنان سيكون لسدوم وعموره حاله أكثر احتمالا مما لتلك المدينة اوعتظن في شيء ضايع لا اللي انت بتقدمه ضايع ولا اتهاداتك ضايعه ولا اللي بيضطهدك كمان أمور غضية اعرف كويس قوي انك اللي بتعيشه على الأرض هو اللي هيكون في السماء للأبد عشان كده النهاردة لازم وانت بتعيش يوم ورا يوم قول لنفسك انا ثابت فيه بجد انا مسيحي بجد قدام العالم قدام إبليس قدام الموت لإلهنا كل ما جده كرام للأبد أمين